لاأق وجههَاكَلِبدينين حَنفًا سِطرَةَ الله التي فَفرَرًا سَعَلَهَا لا تَبذلَ لِخَلقِ الله لا تَبذلَ لِخَلْقِ اللههِ ذَِكَ الددينينُقَْنِم وَلا أَكثَرًا لا سِلََا يَعلَ نَمُ بينَ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 قَالُوا مِنْ رَحْمَةٍ لَّافَرِيقٍ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَذْكُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ حَسِبْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا كَانُوا بِهِ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 أَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الْإِذْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فآتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيرُ لا خاوياً على الذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون وما فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضحفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 مِنَ الله يَمَكْ ب يَدعون مَنكَثََفَ عَلَي كُفُْ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَن فُسم يَمهدونَ لِيجزَّ مَ آَنُ وَمِل الصَّالِحَاتِ بِ صَبللِح إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّنْ لَّحْفَتِهِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ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 قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مستغرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مددرين وما أرسلنا بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسبع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون